انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت Ana giet, nu wordt het beter. We schudden giet bij de dag en we blijven in de familie. Ik heb de handen bij de dag صلاح الخير هانا شيحة بطولة عزة أبعوث إدوار ميني جمال إنعام سالوسة السينما العيد معتز عبدالصبور والطفل مروان مجدي ريف الشرف الفنان سناء شافع بالاستراك مع الفنان الكبير حسن مصطفى موسيقى المقدمة والنهاية محمد يحيى كلمات أيمن بهجة أمر توزيع يحيى يوسف المخرج المنافس شيرين إبراهيم إمتاج ماس ميديا بروداكشن تعليف مجدي الكوتش إخراج حسين إبراهيم صلاح الخير برعاية فودفون قلت ايه يا حسين باشا؟ والله مش عارف اقولك ايه يا حازم باشا اصل السجارة الضخمة اللي انت دي تقولي كتم على نفسك <تصفيق> <تصفيق> ده سجار جاي لي مخصوص من كوبا <تصفيق> <تصفيق> عموما الموضوع محتاج تفكير ولا تفكير ولا حاجه يا راجل بدك هيكون في الحفظ والصول لكن لو الموضوع صعب عليك وعلى المدام انا اضمن لك اني هوفر له نفس الرعايه اللي كنت هتقدمها له عندك في البيت يا حسين يا حسين يا حسين ايوه ايوه يا اعتماد انت مشروعك ده ليه you <laughs> يقعد هنا أيوة ما هو الباشا قال لي كده برضه وإيه الزمرة اللي بوقت دي يا حسين <تصفيق> ده اعتماد بقى يا أستاذ حسين إحنا عايزين نعمل أي حاجة عشان نعوض اللي حصل لصلاح لا, لكن... لا لا يا هانم لا هو وكلام فارغ من ده صلاح ابننا أغلى من كنوز الدنيا طبعا طبعا ده حياتي كلها وبعدين احنا ناس مش بتوع مشاكل شديدة أنا كان ممكن أبلغ فاضو كلام فاضي يا وادي ما, ما, ما تقول حاجه يا حازم حاضر ما انا حقوله اهو شاهي ما تقصصش التعويض بالشكل المادي يعني إحنا بنتكلم عن التعويض الانساني والنفسي للولد أيوة والله العظيم ده اللي أنا أقصده عشان كده أنا مصر إنه يقعد معنا هنا عشان أقدم له كل الرعاية بنفسي أيوة فعلا حتى لو هم مصرين ياخدوه برضه حنقدم له كل الرعاية الطبية اللازمة ياخدوه فين صلاح مش هيخرج من هنا أنا أنا عايز ابني إنتوا سمعتوا في الواد ولا إيه؟ ما تستني بس يا اعتماد شوية تبغون فيه بس ولا في إيه؟ هو جالس تلفزيون عايزين ياخدوه شوف يا حسين أنا ما دشة فرد في ابني لا ما تسمعيني بقى يا إعتماد إيه أقصد يا مدام إعتماد هو مين يا اللي يقدر يفرط في ابنه اه صحيح يا مدام اعتماد مين يعني اللي يفرط في ابنه ايوه صحيح يا اعتماد مين يعني اللي يقدر يفرط ابنه مين اللي يفرط ابنه ايه ده ايه ده, ده؟, ده انتوا ولا ايه دي ما كلمة كلمه خلاص عرفت انا مين وانت مين ولا عيد تاني عيب يا ابو صلاح بس زيد التاكيد قولها للمره الاخيره غبي ماشي سيد يساوي رأفط وصلاح يساوي أدهم لحد ما نديها الشنطة كده تمام يعني رأفط يساوي أدهم <تصفيق> وبعدين مش الحجاية كلها تليفون ولا اتنين وبعد كده هتسك عليها ايوه علشان هي تركز بعد كده معايا انا مين؟ انا سليمان. عايز ايه يا زفت؟ افتح يا باش مهندس عايزك في موضوع مهم جداً يا سلام، والموضوع ده جه فجأة كده وانا قاعد في الحمام؟ فتح له, فتح له. عايز ايه يا جدع انت؟ في شبطه كبيرة بتحصل في الصالون. شبطه؟ بين مين ومين؟ مدام شاهي ومدام اعتماد، مدام شاهي عايزه صلاح يستنى هنا ومدام اعتماد عايزه تاخد صلاح معاها. صلاح مهم؟ اسكت بقى يا سيد، اسكت شوية. المهم يا سليمان خليك معايا، هم وصلوا لايه؟ واضح ان الموضوع لسه فيه اخذ وعطاء. طب بقولك ايه، انا عايزك تروح ترمي ودنك كده وببلغني اللي بيحصل أول باول ها حاضر بس مش المفروض بدل ما هم عمالين يتخنقوا يسالوا صلاح هو عايز يقعد ولا لا صلاح مين مش عارف صلاح الخير على بهدومه يا صلاح الخير يا صلاح الخير بي بيتهو يا صدى حلو من بكرة الصبح سليمان والعربية هيكونوا تحت أمري أول ما تسحي من النوم كده تركبي العربية وتيجي تعودي مع صلاح لحد ما تزهقي وتروحي مع سليمان ها قلتي ايه بقى ايوه قلتي ايه يا اعتماد لا لا يعني أنا بفكر اهو ايه اللي بتقوليه ده يا شيه ايه اللي بتقوليه ده مش كفايه خدت المكتب كمان هتاخده السوفاء والعربية هجيب لك غيرهم يا حازم اسكت بقى قلتي ايه بقى يا اعتماد بصراحه كده انت عداك العيب يا شيه هانم وانت يا حسين مين اللي حيشوف طلباتك لا لا انا حتصرف يا اعتماد ولماذا حب اجي معاكي حازم باشا بصراحه قعدته جميله اوي <تصفيق> اللوه <تصفيق> عند بعضها يا حسين باشا بس على فكرة أ, أنا أغلب الوقت موجود في الشركة أو في الموقع. يا سيدي أنا هستناك لما ترجع. الواع السودة دي. يا سليمان أنت زفت. <تصف> أيها بشمهندس. كل اللي بيحصل ده من تحت رأسك أنت جزمه. أو من تحت راسي ده شيء مؤكد يا بشمهندس. ور <تصف> روح شوف لنا ما هتقولك إيه. اسمع يا سليمان أنت من النهاردة بقيت الشوفير الخاص لمدام اعتماد مفهوم؟ مفهوم يا فندل. هو عربيت حضرتك إيه؟ نعم. ااا عربيت أنا. عربيت يا بني آدم؟ أنت هتقول عربية. بتاعتي طب كويس عشان ما بحبش اغير ايه بس كده احنا هنعمل للباشا قلق وحيتمرمط في التاكسيات ووراعي الشغل <تصفيق> لا لا لا لا. انا عندي عربية تانية وفرصة عشان استريح من وش سليمان شوية حضرتك تؤمر بحاجة تانية انده فاطمة عشان تشوف البهوات يشربوا ايه يا فاطمة يا فاطمة ايه الزيق ده يا بجم روح المطبخ ده لها اللي بيحصل ده كابوس كنت دي كلها يا سمين اتصلت بالشرطة عشان يجيبوا العربية بتاعتك بكرة يا روحي يا روحي مرسي خالص يا جا سورة كنت نسيت خالص وكلمت تانت ووافقت ان تبتي معايا مش كفاية بنتي الزحمة اللي في الفيلا دي عندك وكمان انا هبات اعمل حسابك بقى انا مش هعرف اتعامل مع الكيان اللي تحت ده لوحدي ليه ده لا خالص وكمان تلا مهندس انا اصلا بكره على والاستاذ اللي تحت ده قفلني منها خالص ليه ده كله رح حتى مركز معك اوي ما هذه المصيبة انه مركز معايا يا الدنيا حر يا سمين في ظهري فيك ايه ده انا مرتاح كده انا مبسوط كده ده احنا شكرنا داخلنا على ايام سودة لا لا لا يا شيخة مفيش اسود من اللي حصل النهاردة على رأيك ده كان يوم عجيب معقول دراكل بتاع الشن طيب خلينا بقى نخلص من القصة دي كمان علو؟ مساء الخير يا باشمهندسه اهلا يا بش مهندس تليفونك كان مقفول طول النهار ايوه كان عندي ظروف صوتك متغير شكلك متدايق مني وانت شفت شكلي فين يعني ممكن اعرف سليمان الزفت ده ما جاش ليه انا انا ادهم الاباصيري استنى 25 دقيقه في قلب الصحراء هو حضرتك اسمك أدهم ايوه للاسف للاسف ليه بس ده من اكتر الاسماء اللي بحبها شوف يا استاذ ادهم النهارده حصلت حكاية عجيبة جدا <تصفيق> بس يا زفت حاجة يا سليمان بيخبط على الباب هو سليمان عندك لا, لا. <كشفة> ما هو انا عندي سواق اسمه سليمان ونفس الغباء اللي عند سليمان الزفت اللي عندك صفه غريبه جدا سبحان الله يظهر كرتونه سليمان اللي نزلت السوق اليومين اللي فاتوا دول كلها كانت مضروبه <تحكي> احتمال بقول لك ممكن نقفل معاك عشان اشوف الجزمة ده عايز ايه وكلميني انت كمان عشر دقاية طيب اوكي يالله باي باي آه، يا سليم ايه التنهيدة دي اصلي طلع اسمه ادهم يا اي مش ممكن طب وفيها ايه سكوتي بقى يا فريدة صلاح الخير على اهدومه وجاب الشمطة بهدومه يا صلاح الخير يا صلاح الخير Hé, EN MUZIEK مدام شاه انتصرت على مدام اعتماد يعني ايه يعني صلاح يقعد في الفنه وصلاح رايه ايه مش مهم بقى هو هيقرفنا الله رايك اه وفي خبر تاني اهم لا ده انت بقيت فظيع يا سليمان خبرين كده في طلعه واحده اه انا من النهارده بقيت الشوفير الخاص لمدام اعتماد والاستاذ حسين لا يا راجل ايوه تصدق ان ده احسن عقاب ليك يا سليمان <تصفيق> يعني لو كنت اتسجنت وخدت اعدام كان اسهل بكتير ايه ده هو أنت تعرفهم؟ لا لا خالص ولا عمري شفتهم وانت يا باش مهندس <تصفيق> هعرفهم منين يعني هم عشان أبوه و أمي يبقى خلاص لازم أعرفهم يلا ربنا <تصفيق> يا أستو أنا دماغي عدد فرتك ده أسوأ يوم في حياتي بس الحمد لله عد على خير وانت يا شاي مالك بسكة في الودك ده ليه ما كانوا هيخدوه نبعت لهم إيمان الممرضة وخلاص إزاي بس يا حازم انت مش شفت الراجل لما قلب قاعد يقول ايه؟ قاعد يقول لك انا ممكن ابلغ البوليس وكان عصبي قوي يا الله لا لا لا انس دول الشكله مش بتوع مشاكل ومحترمين وكل